لا اله الا الله قران الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما بعث يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين Sirat al-mustaqim, sirat قدمت لغد، والذُّنْبُ نَفْسُ مَا قَدَمَتْ لِغَدِهُ وَاتَقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ الجنة والفايزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله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 عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار, العزيز الجبار المتكبر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 بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين يا كناعبدوك و اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 بَثَمُوتُ بِطَغَوَاهٍ إذِمَ بَعثَ أشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَا قَتَلَ اللَّهُ وَسُقِيَانَهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَطَرُوهَا فَدَمَدَمْ عَلَيْهِ Allah, allah. Allaha är den allra högsta i universum, Allaha är Allmäktige, Allmäktige. Alla människor <Kyoto> mål har, i ömådigheten, du hittar nyheter om henne, för att din Gud är med henne. I ömådigheten, du skapar قال ذرة شرين يرى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذه يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المذبب عليهم رباني به ألا كن تكاثر حتى زقت المقابل كلا سوف تعلمون. لا ترونها عينا اليقين، ثم لا تسألون يومئذ عل النعيم.